من يهدي له فلا يهدي له ومن ينزل فلا ان لا اله الله وحده لا شريك له ان محمدا صلى الله عليه عن حديث ابي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ذنب احرى ان عجل الله لصاحبه العقوبه في الدنيا مع ما يدخله له في الاجر من قطيعه الرحم والبركه في الدنيا فضلا عن معاقبته له في الاجر ومعلوم ان كل ما يفعله الانسان يسطر عليه كما الله والله تبارك وتعالى من أسمائه الحليل وصولاته الحد وسبحانه وتعالى أين معاجر أن يمتد بالعقول لن يؤثر له ويمني صلى الله عليه وسلم ان الله يعجب وهو مقيم على المعاصي فاعلم أنه يستهزئه فالله سبحانه وتعالى يغفل ولا ينام ولكنه سبحانه وتعالى يحفظ عن عباده يقول النبي صلى الله عليه وسلم من ذنب احرق انعطل الله بالعقوبه في, في الدنيا ومعنى هذا ان الله عز وجل اذا عجل عقوبة الانسان في الدنيا عفوق <تصفيق> الوالدين وعفوق الوالدين وعفوق الوالدين او قطع رحمه او در فإن الله الله سبحانه وتعالى بها الدنيا فضلا عما يؤثره لهم فضلا وقطعها الرهن كما ذكرنا من قبل من كبار يدنوه النبي صلى الله عليه وسلم قال الجنه الجنة قار وإذا كنت الله لعضانه العضورة تصرنا من قبل بمعنى أن الله عز وجل لا يفهم إذا كانا مستحلة هذا تفسير أو انه لا يفعل الجنة مع اول يظهر حتى وإن جاء بحسنات أرضان هذا يبن على أن خاطع الرحم قد تتأذى الحواب الجبال وصلى الله عليه يقول ما من أحرى أن يعذب الله مصاحب العقوبة في مع ما يتأثره له يعني يعطيه الله في عليه في الدنيا يقول له العقوبة ومع ذلك يجد ذلك جزاء ما فعل من قطعة واحد في الآخر الثاني وهو الضر والضر والظلم بمعنى إذا أن لا الظلم عمى فالظلم عمى فكل في ظلم. وكل من ظلم كل من ضر يعني يعني من هذا خاص من الظلم وهو استطاله على الغيب الحق انسان وقوته من ظلم الناس فله في ذلك وجه من الوجود ولولا ان الله عز وجل اعطاه هذه من جاه عمال وسلطان ما فعل ذلك فهو يفعل ذلك على سبيل استطاله من اصول المحرمات كما قال تعالى ان الله يامر بالعدل والاحسان ويتالفه وينعم الفحشاء والمنكر والبرد واصل ذره وشده طلب الشيء يسمى ذره فهذا الإنسان يستطيل على غيره بقوته بغير حق فهذا لا بد ان عند الله تعالى له العقوبه في الدنيا فالله عما يدعوه له كذلك صلى الله عليه وسلم ليس الواصل ليش. ولكن الواصلة التي إذا قطعت رمي وصلها واصف بالمكافر يعني ليس الواصف بالمكافر من وصله في الاسط الناس على كلام مكافر ولا يتفضل. يعني هو مهما يفعل معه أقاربه فهو لا يصل اقاربه ولا يجازيه بالاحسان والمكافئ فهو الذي يطم من وصله ويقطع من قطعه يعني اذا راى خيرا قامله بالاحسان واذا راى منهم شرا قابله بالاساءه فهو مكافئ وهو الذي يتفضل ولا يتفضل عليه بمعنى أدى تقلناها عز وجل في شيء في كرامته مده مر إلى لما يصدر عنه فالما يفعل وكل من ناس كل من بدأ وإذا ما أقعد إلا عندما فعل فعل أجلاله لا الواصل يصل من قطعه، ويعطي العم فالواصل يتفضل ذلك ابتغاء رجل الله عز وجل لا ينظر ما يصدر من رحمه من أطالبه حتى هذا الجميل في الجميل والده وإنما يبحث لعلمه أن الله ذا سيسأله عن هذا الرحم وعن هذا ستشتكيه من طيابة الله عز وجل كأنه قطعها وأنه كما كمن ربنا في حنيفة النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس صفكا يعني يكافئ هذا يكافئ على الوصف بالوصف لا يسمى وصفه ولم يسمى مكافئه ولكن الواصل الذي اذا قطعت رايه وصلاه عندما يسيء اليه اطارقه فانه يحسن إليه كما ورد لنا في الحديث ان رغم قال النبي صلى الله عليه وسلم نبيل ارضي واصلهم ويقطع واحسن اليهم ونبى اليه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كانت أقول فكأنك تسيكوها يعني كأنك صدر في أخوة التراث الحار فإذا الإنسان لقد أن يرعى فقول قادم أن أقارب وإن أضاعها قاربه لأن الله عز وجسر كل إنسان عزيزي